يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد قضاء الليلة القدسية تي يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد قضاء الليلة القدسية تي بالله قول للحياة لأسرها لقد أتى صباح عيد الأمة تي بالله قول للحياة لأسرها لقد أطل صباح عید امتي يوم من الاسبوع يا من السنه بامر الله بعليا سما يا من جاد به الشريف ارسلات صوت الهدى والنور في سمع الحياه صوت والنور في سمع الحياة يا نسمة هبت صباح امتي بعد انقضاء الليلة القدسية يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية بالله قول للحياة الأسرها هقد أتى صباح عيد الأمة بالله قول للحياة الأسرها هقد أطل صباح عيد الأمة حقوا إلى داعي الصلاة قلوبهم مشتاقة للوعظ, مشتاقة للوعظ والذكر الحكيم يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية بالله قول للحياة أسرها قد أتى صباح عيد الأمة بالله قول للحياة أسرها قد أتى صباح عيد الأمة فاسأل جد مولاك يعطيك الذي تدعو فأكثر من سؤال الجنة تدعو فأكثر من سؤال الجنة يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة القدسية يا نسمة هبت صباح الجمعة بعد انقضاء الليلة الخصية بالله قول للحياة بأسرها قد أتى صباح عيد أمتي بالله قول للحياة بأسرها قد أطلع صباح عيد أمتي صباح عيد أمتي